يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هوالذي يريكم البرق خوفه وطمعه وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بِحَمْدِهِ والملائكة من خيفة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 قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَتَّخَذُونَ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَل يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَل تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ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 فأم الزبد فيذهب جفاء، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جفاء، وأما ما يفعل الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال.